يُعْرَفُ الْمُجْرِمُ نَبِسِ مَعُمْ فَيُخَذُبِ النَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَنِ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ اطوفون بينها وبين حميم آن فبي اي آلهه ربكما تكذبان والمن خاف مقام ربه جنتا فبي اي آلهه ربكما تكذبان ذو تأفنان، ففي أي آل ربك ما تكذبان؟ إِهِمَاعِينَ تَجْرِيَانِ، ففي أي آل ربك ما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش فطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِبانِ فِقِنَّ قَاصرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَقُمْ إِثْنَانِ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَنَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربك ما تكذبان كأنه النياقود والمرجان ففي أي آل ربك ما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ففي أي آل كُمَا تكذبان ومن دونهما جنتان ففي أي آلاء ربكما تكذبان مدهام فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانِ فِيهِمَا عِنَا لِنَضْرَقَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءٍ رَبَّكُمَا تُكذِبانِ